تلاه الدنيا كلا بفاني انت بالصلم كل فاني وده متاع الدنيا كله فاني وخلاص يا قلبي. ده له الدنيا كيله فاني ينسي بسلمك اللي فاني دي طمع الدنيا كله فاني املى توب يا قلبي والسوب عيونك املى توب يا قلبي والسوب عيني ما عاشر اسمع كلامي وتبعني خلاص يا قلبي راح راحت راحت راحت يا جلبي